إن الله سأرى عقود رسم المفتي اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق الخلق من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا فان بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد وصلنا في شرح قدرس المفتي عند مطلب لا يجوز من لمن طالع الكتب بنفسه ولم يتفقف لدى الساد الماهر وجوب تعزير من خالفه أي خالف القول المعتمد قال المصنف رحمه الله تعالى وقد رأيته في فتاوى العلان من حجر إذا في شخص يقرأ أو يقال في الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ ويفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا فأجاب بقوله لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه لأنه عمي جاهل لا يدري ما يقول إذا كان هذا الذي يقرأ في الكتب وطالع الكتب لا يجوز له أن يفتي فكيف بحال من لم يطالع ولم يقرأ في كتب الآئمة كما هو الحال في عصرنا ممن قرأ حديثا أو حديثين فينصب نفسه على الناس مفتيا وذكرنا في سبق نحن أن المفت في عرف الأصوليين هو المجتهد والذي ينقل الفتوى يعني نقول له مفت على سبيل الحكاية وإنما هو ناقل للفتوى وليس بمفت والمفت في عرف الأصوليين هو المجتهد رابح قال فأجاب بقوله لا يجوز له الاستاء بوجه من الوجوه لأنه عمي جاهل لا يدري ما يقول بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي رحمه الله تعالى ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وذكرنا احنا في الدرس الماضي كيف قد ينقلنا يعني ينقل ينقل أحدهم لسابق خلماً أو لشهو قولا غير معتمد يكون هذا القول خطأ فيتابعه الآخرون ربما عشينا مؤلفا من بعده يتابعونه على نفس الخطأ وذكرنا أمثلة مثل قضية الاستجار على اتلاوة المجردة في الدرس الماضي. لذلك قال فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الآن طلب العلم يعني على مراحل والعلماء على مراحل المرحلة الأول تكون ما يتسمى بمرحلة المهارة التامة في الفقه يعني عندما يقال أن هذا النسان ماهر في الفقه ما المقصود به؟ عندما نقول أن هناك ماهر في الفقه يعني هو الذي يشتغل في الفقه وفي تدريسه ومذاكرته ومطالعته مدة معتد بها ليس مجرد قرأ مرة أو درس الكتابة مرة أو درسه مرة يصلح ماهرا في الفقه فمن يديم النظر في كتب الفقه ويدفسها ويداكرها ويطالعها مدة معتد بها عند العلماء هذا يسمى الماهر في الفقه لذلك عندما قال فلا يوجد فيها بخلاف الماهر الدرجة الثانية اللي هي يقول اتفقوا لدى الأشادث المهرة والتمرين على الإفتاء عندهم فهؤلاء يعني كانوا لا يجوزون لهم الإفتاء مشيخهم إلا إذا شهد لهم بالأهلية للإفتاء وأذن لهم بالإفتاء طبعا لماذا لا يأذن لهم بالإفتاء إلا إذا يعني مارسوا الفقه وتعلموه وقرؤوه وأيضا امتحنوه في ذلك فأصبحوا مؤهلين لأن يكونوا أهل الإفتاء ذكرنا فيما سبق أن الفقهاء يعني كثيرا ما يذكرون المسائل على إطلاقها ويريم بها الحكم المقيد بالقيود التي يجب أن يلاحظها هذا الفقيه فإذا قال إنسان غير متمرس يعتقد أن هذا الحكم على إطلاقه طبعا الفقهاء لا يذكرون القيود بناء على مهارة هذا المتفقه أنه يعرف أن هذه المسألة ليس على إطلاقها وإنما هي مقيدة بقيود ويترك هذه القيود بناء على فهم السامع أو فهم هذا الفقيه، لذلك مجرد مطالعة الكتب لا تؤتي ثمارها فربما يعني يفتي على خلاف المقصود من قول الأئمة وذكرنا أمثلة عندما قلنا مثلا في كتاب الأشباه والنظائر لبن الجين رحمه الله تعالى أنه من كتب غير المعتمدة في المذهب لماذا ما السبب علم اعتماد الأشباه والنظائر مش شايفون بردها دي ونقلنا ابن عبدين ذكران عدم اعتماد اشباه والنظائر لشدة الغاجه فربما لا لم يتم في الاقوال الضائفة احنا قلنا يعني لشدة الغاجه اشباه والنظائر مش قضية نقل اقوال الضائفة لشدة الغاجه فربما يقرأ غير المتفقه والمتمرس في الفقه فيفهم كلام الامام المجيم على غير المراد لذلك يعني ابن قال لا يعتمد إلا مع شروحه وحوشيه واضح يعني المرحلة المتقدمة من المراحل يعني بأن يكون ماهرا في فقهه اللي هي يسموها فنان عنده ملكة فقية يعني يعرف من خلالها ويتأثر له بها معرفة وجوه الفقه وما يتعلق بها عند ذلك يسمى يعني يسمونه بفقيه النفس مثل الإمام قاضي صان رحمه الله تعالى او فلان جيد القريحة يعني وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء يعني هذه المرحلة أو هذه المنزلة لا تتأتى لأي أحد بمجرد مطالعته كتب الفقه وتدريسها ومذاكرتها ومطالعتها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لذلك ابن عبيض رحمه الله تعالى عندما ذكر عن قاضي خان بين أنه لا يقدم على ترجيح قاضي خان ترجيح وعلى اذا قال ما قاضي خان فقيه نفس فقيه نفس واضح نعود لا قلب المصنف قال فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتد به فهذا هو الذي يفتي الناس ويصبح أن يكون واسطة بينه وبين الله تعالى أما غيره فيلزمه إذا تصور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لأنسانه عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى والله تعالى أعلم. يعني قال المصنف لو أما غيره فيلزمه إذا تصور هذا المنصب. يعني نحن نقول في اللغة تصور فنان متحاد الصعد عليه. يعني ذلك وأيضاً يقال تصور السوار إذا لبسه. يعني الكلام مبني على التشبيه. فكان هذا الرجل إذا تقلد هذا المنصب منصب الإفتاء تسوره بمعنى هو ليس أهل ليس من أهله فكما يحصل في زماننا هذا الإنسان ليس, ليس أهل للإفتاء ولم ينصل إلى الدرد التي تؤهله بأن يشده لأنه متمرس في فقه ويعرف إطلاقات وقيد الفقهاء في عباراتهم فهذا يعذر لماذا فلما ما يترتب لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد لا تحصى لذلك قال التأذير البليل والسجر الشديد الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا توصف وهذا يعني ما نعاني منه في زماننا يعني نحن عندما ندعو الناس ونقول لهم بوجوبة مذهبي على أحد مذاهب أئمتنا رضوان الله عليهم جميعا من هذا الباب حتى يسلم يعني أنت ليس بأهل الاجتهاد ولا أن تنظر في أصول المسائل فيك أن تقلد إماما من الأئمة الذين تلقتهم الأمة بالقبول كإمتنا الأربع الذين حفظت مذاهبهم وعرفت عن أصولهم ولهم أتباع خرجوا وأصولوا وقععدوا وبنوا على هذه الأصول والقواعد وخرجوا التخرجات التي توافق أصول المذهب فيما يجد من المسائل أما أن تقرأ حديثا وحديثين وتأتي لنا وتقول بأن الإمام قد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن مالك قدم عمل المدينة على سنة النبي السلام وأنت لا تفهم هذه الأصول وما هي مرام أئمة من كلامهم وأصولهم ثم ترشح نفسك لا تستطيع أن تقرأ الحديث قراءة سليمة ثم تأتي وتنصك وتجعل نفسك فاضلا ومختلا على النفس نفس الله سلام نكمل إن شاء الله مطلب يجب الإفتاء بضع الرواية إلا إذا صرحوا بخلافه وقولي أو كان ظاهر الرواية إلى آخره معناه أن ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن حسن رواية ظاهرة يفتى به وإن يصرحوا بتصفيفه نعم لو صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبعوا ما صححوا. يعني بمعنى أن هناك نص أن العمل على خلاف ما في, كتاب في كتب ظاهر الرواية ويعمل بها وإلا به ما هو موجود ومنصوص عليه في كتب ظاهر الرواية قال العلامة الترصوصي في أنفع الوسائل هذا الكتاب الذي يسمى بالفتاوى الترصوصية باسمه أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل ومرة معنا ذكرناه من صاحب الفتاوى الترصوصية من يذكر طيب صاحب الفتاة التصوصية الإمام اللي هو إبهان الدين إبراهيم بن علي رحمه الله تعالى المتوفى سن 758 إبراهيم بن علي توفي سن 758 واسم كتابه أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل وتسمى أيضا الفتاة التصوصية قال العلامة التصوصي في أنفع الوسائل في مسألة الكفالة إلى شهر القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة إلا أن ينص على أن الفتوى عليها الإمام قاسم في فتوى, أو في فتوى قال وليس للقاب المقلل أن يحكم بالضعيف لأنه ليس من أهل الترجيح فلا يعدى عن الصحيح إلا قصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ لأن قباءه قباء غير الحق لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف تقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه لذلك نفس الإمام القصوصي عندما قال في مسألة كفالة إلى شقاء إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية يعني بالمعتمد ولا يجوز له بالرواية الشاذة إلا أن ينص على أن الفتوى عليها يعني من يقول بأن قضاء القاضي مدزم بمعنى إذا أفتل بغير المعتمد هذا في حالة كما قيده الإمام قاسم في فتوى قال المراد به قضاء مجتهد مش أي واحد يعني يروي هذه القواية على سبيل الحكاية واضح ذلك ورد أيضا صاحب البحر بكر في بعض رسائده رحمه الله تعالى قال أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح به في مذهبه ولا ينفذ قضاءه بالقول الضعيف إذن من يفتي في زماننا بقول غير معتمد يعني كثير من الروايات يعني كثير من طلبة العن بمعنى الذين لم يتمرس في فراءة الفقه ولا مع كيفية معرفة أخذ وكيف يؤخذ ربما ينقل عن مذهب قولا شاذة أو رواية ضعيفة ويعتقد أنها هي المعتمد مثلا ينقل مثلا من المغني بن قدامى رحمه الله تعالى أو ما شابه كتاب مغني بن قدامى يسمى كتب فقه المقارن أو مجموع الإمام النووي وربما إمام بن قدامى ينقل قولا عن إمام ليس بمعتمد في المذهب وكذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في مجموعه قد ينقل عن إمامنا قولا غير معتمد في المذهب ذلك القول المعتمد يؤخذ من كتب المذهب وسنأتي إلى طبقات المسائل عند أصحابنا في المبحث الذي ينيه هذا المبحث ونتحدث عنها مسائل ظاهر الرواية والنوازل والنوازل وغيرها يعني كل يعني كتاب الإصلاح أيضا اللي بينهبيرة أيضا ربما يكون قولا غير معتمد يعني ربما لا يلام يعني كونه يعني على مذهب غير الإمام لذلك طالب العلم لابد أن يحقق خاصة في كتابة الرسائل العلمية يعني إذا أراد أن ينقل قولا مثلا الإمام الشافعي يرجع إلى الكتب المعتمدة عند الشافعي وينقل منها لا ينقل من كتب الحنفية مثلا قولا للشافعي أو من كتب المالكية قولا لأبي حنيفة وربما ينقلون في كتبهم يعني غير أصحاب الناس يعني القول غير المعتمد في المثل واضح قال وكتب ظاهر الروايات أتت ستا وبالأصول أيضا سميت صنفها محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني الجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المنصوص تواترت بالسناد المنبوه كلا لهم رسائل نواذبي أثناءها في شكل غير ظاهر وبعدها مسائل النوازل خرجها الأشياء بالدلائل هذا اللي هي نص المنبوه ولكن كتب ظاهر الرواية يعني فيها خلاف حقيقة يعني بين علماء مذهبيين يعني غير الذي ذكره ابن عبدين هنا رحمه الله تعالى من ذلك ما ذكره صاحب تعليق الأنوار على الدر المختار قال إن بعضهم لم يعد السير الصغير منها وذكر الطحطاوي في حواسيه أن بعضهم لم يعد السير بقسنة أي الكبير والصغير من بظاهر الرواية أيضا في كتاب نتائج الأفكار قال المراد بظاهر الرواية عند الفقهاء رواية الجامعين والموصوق والزيادة والمراد بغير ظاهر الرواية رواية غيرها ومثله في العناية أن المراد بالأصول الجامعان والزيادات والموصول بمعنى من يدخل فيه من الصغير ولا السير الكبير وسنأتي إليها إن شاء الله في الشرح من ذلك قال وكتب, قال وكتب ظاهر الروايات أتت ستا وبالأصول أيضا سمية صنف محمد الشيباني حرر فيها المذهب النعماني وعندما قال حرر فيها التحريب بمعنى التهذيب والتنقيح، وقال حرر في الكتاب أو حرّب الكتاب بمعنى أنه أخلاه عن الحشوي والزوائد هذا ما يسمى بالتحرير له إخلاء الكتاب من الحشوي والزوائد قال مطلب طبقات المسائل ثلاثة اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات طيب ما المقصود بقوله أصحابنا اعلم أن مسائل أصحابنا يعني عندما يطلق القول أصحابنا من مقصود بأصحابنا؟ ما هي في البارد هذا؟ الشيء غير أكحنا فلان. إن شاء من مقصود بأصحابنا؟ لما يقال أصحابنا. صحيح بارك الله فيك يعني أصحابنا إذا أطلقت يعني المشهور من إطلاق أصحابنا يعني تطلق على مثنا الثلاث. أبي حنيفة الصاحبي. كما ذكره في شرح الوهبانية طيب المشائخ كنا لأصحاب طيب المشائخ إذا أطلقت المشائخ كما يعني نقل على العلامة القاشم يعني كل من لم يدرك الإمام يعني من علماء المذهب من يدرك الإمام يسمى المشائخ هؤلاء هم المشايخ الذين لم يدركوا الإمام لذلك قال اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات الأولى مسائل الأصول وتسمى ظاهر الرواية أيضا أما أن تسمى المسائل الأصول أو مسائل ظاهر الرواية قال وهي مسائل روية عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمه تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم أو قول بعضهم راضح؟ الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى يعني قسم هذا التقسيم الإمام اللكنوي يعني الإمام اللكنوي قال في مقدمة كتابه النافع على شرح الجامع الصغير لمحمد بن حسد رحمه الله تعالى قال تقسم بوجه آخر على أربعة أقسام هنا ابن عبدين ذكر أنها على ثلاث طبقات عيس كذلك الأولى قلنا مساء الأصولية تسمى ظاهر رواية لكن قلت قسم بوجه آخر على أربعة أقسام قسم أبقى قسم تقرر في ظاهر المذهب وحكمه أن يقبلوه على كل حال وافقت الأصول أو خالفة وقسم قال هو رواية شاذة. وحكمه أن لا يقبلوه إلا إذا وافق الأصول وقسم هو تخريج من المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه لهم يفتون به على كل حال والقسم الرابع قال هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه أن يعرضه المفت على الأصول والنظائر فإن وجده موافقا لها أخذ به وإلا تركه وسنأتي أيضا لتقسيم آخر إن شاء الله يعني قسمه بعض علمائنا بعد قليل إن شاء الله أذكره لكم هذا تقسيم إمام الدكتن يذكر في المقدمة النافع شرح الجامع. قال الأولى مسائل الأصول تسمى ظاهر الرواية أيضا وهي مسائل الرواية عن أصف المذهب وهم أبو حنيف وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم العلماء الثلاثة وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيف لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم طبعا قول بعضهم يعني هذه يعني العابدين عندما ذكرها في الحاشية حذفها واضح لأن السياق يعني يدل على حذفها يعني لا لا معنى الاستطراف هنا بقوله أو قول بعضهم لذلك في رد المختار عندما ذكرها قال لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة ما ذكرش أو قول بعضهم لأنه لا فائدة من الاستنابة أو يعني ما في شيء جديد يعني حتى يستدرك أو يستن. قال ثم هذه المسائل التي تسمى يعني هذه المسائل التي أسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أو أسندها عن أبي حنيفة واضح؟ قال ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي المقصود والزيادات والجامع الصغير. والسيار الصغير والجامع الكبير والسيار الكبير. وقلنا الخلاف يعني في الصغير والكبير. يعني بعضهم لم يدخل كتاب السيار الصغير والسيار الكبير في كتب ظاهر الرواية كما نقلناه عن صاحب تعليق الأنوار. وكذلك ما ذكره الإمام الطحطاوي في حواشي أن بعضهم لم يعد السيار بسميه منها من كتب ظاهر الرواية. واضح. قال طبقة الثانية قال مسائل النوادر المسائل الأولى هي مسائل الأفول أو ظاهر الرواية. طبقة الثانية من المسائل مسائل مروية عن أفحاب المذكورين لكن لا في كتب المذكورة التي في كتب ظاهر الرواية سواء الكتب الثلاثة ذكرها ابن عبدين التي الحق بها السير الصغير والسير الكبير أو على ما ذكره الإمام الطحّاوي عن بعضهم أنه لا يخفي السير الصغير والكبير واضح أن سواء دخلت أو لم تدخل فهذه مفروضة بظاهر الرواية. مسائل النوادر قال هي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة اللي هي كتب ظاهر رواية بل إما في كتب أخرى لمحمد كتب أخرى لمحمد كالتيشانيات والهارونيات والجورجانيات وقيات هذه الأربعة وين ما المقصود بالتيشانيات؟ يلا في خامع عمر هذه مسائل تسمى مسائل النوادر اللي مأخوذة من كتب محمد من غير كتب ظاهر الرواية قولاها الكيسانية طيب الكيسانيات يعني المسائل التي رواها سليمان بن شعيب عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى التي تسمى بالكيسانيات من رواية سليمان بن شعيب عن محمد الهارونيات يا شيخ البغداري من نقصد بالهارونيات لما قلنا لكم أن نوقف الدرس وزعلته يا شيخ البغداري لما قلنا لكم حبره وقلت على رأسنا طيب هو الأصل أنك تكون قارئها هو وأنت لو قرأت لو قرأت يعني ما سنقرأه اليوم كان مرت معك وبحثت عنها صرحا شيخ ابو عمر صرحا عمر ناعم يجلس اللهم الحلاثين طيب الهارونيات هي المسألة التي جماعها محمد بن حسن رحمه الله تعالى في زمن هارون الرشيد هذه تسمى الهارونيات والجرجانيات زياد ممكن بينا شيخ البغدال اليوم وين هو بزياد؟ طيب إذا قلنا الهارونيات مساء التي محمد رحمه الله تعالى في زمن هارون الرشيد والجورجانيات المساء التي جامعها محمد رحمه الله تعالى بجورجان والرقيات أو الراقيات الأصفح الرقيات رحمة الله عليها بسم الله عبد الله ونسأل الله أن يذكر لها ويرحمها الحق عليكم منتو، يعني من تعلمون يعني أنا من الصباح لم يدري أحد أخباري، من بعدها كنت موجود ما أحد أخبرني كمان، يعني أنا هو يعني هذا تقصرونكم رحم الله تعالى. طيب. بقي الرقيات الرقيات الرقياء منقصوا بالرقياء. من هي المسائل التي فرّعها محمد بن حسن رحمه الله تعالى حين كان قاضيا بالرقة واضح مقصود بالرقيات المسائل التي فرّعها محمد بن حسن حين كان قاضيا بالرقة أو ما رواها محمد بن السماعة الإمام محمد في الرقة أيضا. يعني تطلق أما على ما فرعه محمد في الرقة رحمه الله تعالى أو ما رواها عنه محمد بن السماعة في مدينة الرقة واضح ناعم نسميها الرقية. لذلك قال الثانية مسائل النواجر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين، لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في كتب أخرى لمحمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والجورجانيات والرقيات ولم أقيل لها غير باهرة الرواية لأنها لم تروا عن محمد بروايات باهري ثابتة صحيحة مثل الكتب الأولى. الكتب الأولى هي كتب باهري رواية. مروية بالتواتر، يعني واستشهد برواية جمع كثير من أفعاله بلغ يعني عددهم مبلغ لا يجوز العقل أو لا يجوز عقل تواترهم على الكذب أو الخطأ في الرواية عنه. لذلك سمي كتب ظاهرة الرواية واضح مروية بالتواتر هذه لم تروى بالتواتر لذلك سمي بمثال النوادر. ثم قال وأما وإما في كتب غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن الزيد رحمه الله تعالى وغيرها. ومنها كتب الأمال لأبي يوسف والأمال جمع إملاء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم مما فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الإملاء والأمال وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست بمعنى هذه الطريقة لطريقة الإمام المجلس الشيخ ويملي على تنين كما فعل أيضا إمام السرخصي الإمام السرخص حمى الله تعالى يعني أمن المبسوطة يعني من حفظه الموصول كتاب المبسوط الإمام السرخصي 30 مجلدا وعندما ذكروا له أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحفظ كذا وكذا يعني عن ظهر قلب أنه كان يحفظ كذا وكذا, وكذا كان يقول لهم لقد حسب الشافعي رحمه الله تعالى زكاة ما أحفظ لقد حفظ الشافعي رحمه الله تعالى زكاة ما أحفظ يعني بما مشترخ كان محبوسا في الجب كما تعلمون وأما كتاب المرسوط كان من الثلاثين مجلدا من حفظه كان يأتي الطلبة يتحلقون حول الجب ويلقي من حفظه لذلك من يقرأ في المرسوط يعني يذكر في تقريبا في كل بداية كتاب يقول وهذا أمليناه في زمن أو في تاريخ كذا وكذا وأنا محبوس في الجب في زماني كذا وكذا لا هي تحسب للشيخ ولكن يعني هل يأخذ بها أو لا يأخذ الشيخ البغدادي؟ يعني هذه من لا الشيخ ولكن درجتها أقل من كتب ظاهر الرواية لماذا؟ لأنها لم تنظر عنهم بالتواتر فربما من يكتب ربما يكتب خطأا عن الشيخ وربما يختلف فهم طالب عن طالب فالتالي لا يعتمد عليها هذه الأمال إلا إذا وافقت ما في كتب الأصول واضح؟ سنات إليها إن شاء الله قال فيتكلم العالم بما بمفتح العالم فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العلم وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الإملاء والأمال وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله المصير. والعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة. يعني نحن نسميها الأمالي، الشافعي يسموها تعليقة أو تعليقات. وهاه، وهي ما ينهي الشيخ على كلابه. يعني عليه لم يقل الحمد لله ربنا. إذا كان هناك شيخ في زماننا زي حضرتي، يعني يشرح عن كتاب يخلف عليه. أما أن يندي من حفظه، يعني في هذا ما لم نعده. يعني عن كثير من مشايخنا بالأسف يعني هاي الطرق وحفظ العلوم عن ظهر قلب يعني أصبحت نادرة يعني يروى أن مشايخ مورتاة وغيرهم يحفظون هذه العلوم عن ظهر قلب يعني يومون من حفظهم وهم جامعات متنقلة ويحفظون من أول مرة يعني لا, لا, لا يخلو يعني في مورتانة نعم يحفظون يعني انا بعض الاخوة ذهب درس يعني في موريتانيا يعني حدثني احد الاخوة الشيطات قال انا كنت يعني اذهب مع راعي راعي غنم عالي عبارة عن جامعة متنقلة قال هو يرعى الغنم وانا اكتب على اللوح يعني معه على الطريق القديمة لوح يكتب بنقله ثم بيقلب للوحة من الجهة الثانية فبيرجع ديكون مشح لما يمسح سحبيدي الكتب على اول مرة يكون حسر هكذا يحفظ من اول مرة يبدأ مثلاً معه بالنحو ثم بالفقه ثم بالبلاغة وهكذا وهو ماشي بالصحة يرعى غنمه وينقل هذا التلميذ وهو مش وراه ذاك يلهث مش متعود على الطريقة فما صمت صاحبنا شهرين ورجع قال هكذا يدرسه وهم سبحان الله جامعات متنقلة يعني يشهد لأهل مورتانية بالحفظ لا سوف الشيخ البغدادي من قضية إنه أنا بتكلم عن صورة أخرى. يعني ربما أنا أدرس فقه عن بحر قلب الآن وأستحضر بعض المسائل. يعني هذا ليس ما تدريس عن بحر قلب. المقصود التدريس عن بحر قلب يعني يحفظ العلوم كاملا يعني مثلاً الآن يأتي يحفظ مثلا مثل الاختيار كاملا ويقرأ المثل من حفظه ويشرحه من حفظه. هذا ما يسميه من لا يحفظ الشيء. أما أنه يسر ويجيب غيمن، غيب من هذا لا يسمى إنسان. واضح أش الفرق بين الصورتين. يعني الإنسان المتعلم واللي بيصير له عن فترة في العلم يحفظ هذه المسائل، وإذا سوين عنها يجيب من حمله. ولكن هل يستطيع أن يمضي من حفظهم؟ يعني مثلاً أنا أنا أفكر كتاب الاختيار وأبدأ قال المصنف صلّى الله عليه وسلّم وليجبوه مثلاً غيبه وتل في قول أو دور على الفاعل والمفعول به. يعني في بداية طلب كنا نفعل هذا. وكنت أشرط على الطلبة يعني, يعني أن لا أشرح الاختيار حتى يحفظون المثل وأنا أحفظ معهم لأن أمني عليهم من حفظ في المثل الاختيار ولكن مع الزمن هم كانوا يحفظون جميع العلوم بهذه الطريقة نحن الإنسان إذا حفظ مثلاً في الثقه أو مثلاً في اللغة أو حفظ الألفية يصير عالم زمان فلان يشاروا يشار إليه بالمنان فلان حافظ الألفية أو فلان يحفظ مثل الشراجية أو الوحدية أو يحفظ ألفية العراق في الحديث يعني صارت يعني هذه الأمور بالنسبة يعني إليهم يعني هذه الأمور قليلة يعني إيش يحفظ الألفية العراق يعني يحفظ الألفية بالمالك يعني يحفظون كل العلوم عن ظهر قلب إحنا الآن سبحان الله يحفظ مثل هذه العلوم ويحفظ الكتاب الله إليه أنه فلان عن أقوانه بأنه يحفظ عن ظهر قلب ففي فرق يعني اللهم الله سيدنا محمد. قال وإما بروايات مفردة مثل رواية بن السماعة ومعلب منصور وغيرهما في مسائن معينة الآن في قوله الدرجة الثانية عفوا الآن الدرجة الثالثة قال الثالثة الفتاوى والواقعات الفتاوى والواقعات الآن أول درجة قلنا كتب ظاهر الزواية ثم تأتي بعدها يعني أقل درجة كتب النوادر ثم طبق الثالثة هي كتب الفتاوى والواقعات. وليس كل ما في كتب الفتاوى يعني مما جمعه يعني مما جمعوه هو من أقوال أصحاب المذهب. وأيضاً ليس لها أسانيد يعني ترفعها إلى قائلة. وإنما جمعها أصحاب من المتفقهين يعني لم يعُبّح لهم فتاوى رخص الديراية فلا يعمل بها يعني لا يعمل بكتب الفتاوى يعني إلا إذا ما وافقت ما عليه المذهب واضح؟ يعني بما أن توافق قواعد المذهب. ويقوم عن صحتها الدليل واضح؟ لذلك كتب الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة ذلك قال الفتاوى والواقعات وهي مسائل مستنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وأهل وهم كثيرون موضع معرفتهم كتب الطلقات لأصحابنا وكتب التواريخ فمن أصحاب أبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى مثل عصام بن يوسف وابن رفتم ومحمد بن سماعة وابي سليمان الدوزة الجاياني وابي حفص البخاري ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وابي النصر القاسم بن سلام قال وقد يتفق لهم أن يخالقوا أصحاب المذهب لدلال وأسلاب ضخرت لهم فأول كتاب جمع في ستواهم في بلغنا كتاب النواج اللي تقيع بلي تستمرقندي والكتاب بل مطبوع واضح؟ قال ثم جمع المشايخ بعده كتبا أخر كمجموع النواج للواقعات للناطفة مخطوط هذا الكتاب الواقعات موجودا أيضا الواقعات الصدر الشهيد واجه. ما الفرق بين الستاوى والواقعات؟ يعني بعض العلماء فرقوا يعني بعضهم يعني قال أنهم بنفس المعنى نقول الواقعات واقعات الفتاة وبعضهم طرق والصحيح تفقيق الفتوى مأخوذ من الفتى، وهو الشاب القوي فكأن المفتي يقوي ما أشكل بيانه فيشب ويصير قويا فتيا وعندما نقول ما تعرف الفتاة ما تعريف الفتاة بالاستلاح نقول فلان بأخطى فلان بمعنى أخبره بحكم شرعي ولكن هذا الحكم الشرعي ليس بملجب لذلك التعريف نقول الإخبار بحكم شرعي لا على وجه الإسلام واضح وأيضا نقول بأن الاستعابي معنى الإبانة وقال أفته في الأمر إذا أبانه له الواقعات جمع واقعة وهي الحادثة والنازلة لذلك بعضهم قال لا فرق بين الفتاوى والواقعات والنوازل يعني بعض علمائنا يفقالوا الفتاوى والواقعات والنوازل بمعنى واحد وهذا طبعا من باب التوسع في الاستعمال وإلا أما الإفتاء لا يكون الأصل إلا عن سؤال السائل يعني لا يفتيه إلا إذا سأله سائل والواقعة يعني ما يتكلم المفتي على الحوادث ولو لم يسأل عنها نسميها واقعة يفتي بها المفتون عن أن يسأل عنها فبين الفتاوى والواقعات عموم وخصوص عموم وخصوص وجه بمعنى يتثقان في وجه ويختلف وينفذ كل منهما في وجه آخر هذا نسمي العموم والخصوص الوجه لا هذا هذا على إطلاق ليش رخصت المدرسة الحنفية؟ لأنه هذا تعرفات لغوية عن الفتاوى والواقعات عند جميع العلماء يعني واضح ومن أراد الاستجابة يعني في التفريق بين كتب الفتاوى والواقعات والنوازل فرق بينها يعني ذكر ذلك الإمام أو السعود على شرح من ملمسكين على الكنس والآن الكتاب أصلحه يعني متاح قلت لكم موجود في مصر الكتاب عند عبد الوهاب الشيخ أبو عمر يعني هذا ما أنقله هنا من كتابه من كتاب الشيخ أبو السعود على الشرح ممن سمع فاتح الله فاتح الله المعين سمع فاتح الله المعين طيب قلنا وأول كتاب جمع في ستون في بلغنا كتاب النوازل الفطيع إليه سمر قندقون الكتاب الطبيع إلى الكتب العلمية ثم جمع المشايب بعده كتبا أخرى كمجموع النوازل والواقعات للناطيهم هذا مخطوط والواقعات في صدر الشيخ أيضا مخطوط قال ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل المختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان بمعنى ذكروا المسائل المختلطة له مسائل ظاهر الروايه ومسائل النوادر ومسائل الفتاوى والواقعات مختلطة دون تمييز. قال كما في فتاوى قاضي خان وغيرهما مثل أيضا فتاوى الصراجية ايضا من صاحب المحيط البرهان لم يميز بينها قال وميز بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين فرخصي يعني المحيط عندنا محيطان محيط الاول اذا اطلقنا هو محيط المحيط البرهان لبن مازل الشيء رحمه الله تعالى والثاني ما يسمى بالمحيط الرضوي اللي هو لرب اللي الدين السرقسي يسمى المحيط الرضوي قال فانه ذكر اولا مسائل الاصول ثم النوادر ثم الفتاوى ونعم ما فعل وابح هذا بالنسبة لطبقات المسائل أنا معافق أن أذكر لكم ايضا تقسيما آخر يعني منه به إن شاء الله وهو ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد إنا نقول لكم يعني حاصل ما ذكره الإمام الدهر رحمه الله تعالى في كتاب عقد الجد قال مسائل على أربعة قسم القسم الأول ما تقرر في ظاهر الرواية وحكمه أنهم يقبلونه في كل حال وافق الأصول أو خالف القسم الثاني قال هو رواية شاذ عن أبي حنيف وصحبه وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول القسم الثالث هو تخريج المتأخرين الذين الذي تفق أو الذي اتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه أنهم يفتون به على كل حال القسم الرابع هو تخريج المتأخرين الذي لم يتفق عليه جمهور الأصحاب وحكمه أن يعرضه المفتي على الأصول والنظائر من كلام السلام فإن وجده موافقا للأصول والنظائر أخذه وإلا ترته هذا ما ذكره الإمام الدهلة رحمه الله وهو يعني مشابه لما ذكره أو تقيب النفس الذي ذكره الإمام اللتنوي في مقدمة النافع في شرح الجامع واضح؟ الناس إذا مطلب في نس في نسخ الموصوف وشرحه إن شاء الله نقف إلى هنا المرة القادمة إذا في مطلب في نس في نسخ الموصوف وشرحه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وأبارك الله فيكم جميعا